قال ما عراب ما كنت تتلو من قبله من كتاب وقوله وقوله ولو كنت فضل غنيض القلب الله ضح العراب. ما نافيه وكنت كان مع اسمها وجملة تتلو خبر وكذلك ولو كنت فضل غنيض القلب كان فعن ماض ناقص اسمها وفضل خبرها وخبر أول وغنيض قنبي خبر ثاني بسم الله نأخذ درسا نراجعه بعد من انتهي منها نراجعه إن شاء الله قال رحمه الله وما دام تقدم معنى أن دام تفيد توقيت أمر بمدة اتصاف اسمها بخبرها. لا أجالسك ما دام زيد يجالسك أو ما دام زيد مجالس لك. لا أجالسك ما دام زيد مجالس لك. فوقت أمر وهو جلوسه. وقت أمر وهو جلوسه. بمدة جلوس زيد له. فهذا هو معنى قولهم توقيت أمر بمدة اتصاف اسمها بخبرها. لا أجالسك هذا هو الأمر وقته بمدة اتصاف زيد ما دام زيد مجانسا لك وقته بمدة اتصاف زيد وهو مدة مهو أجالسك انا لا أجالسك ومن ذلك قوله تعالى اوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا هذا من هذا الباب اوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقت أمر هو الوصية بالزكاه. والصلاة مدة إيش الحياة مدة اتصاف الاسم بالخبر أي مدة اتصاف بالحياة فهو موصى ومأمور بالصلاة وإيش والزكاة فإذا مات انقطعت التكليف عنه انقطعت التكليف وانقطعت الوصية بالصلاة والزكاة وكذلك قولوا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماء فهذا التحريم موقعت بإيش بمدة الإحرام هذا التحريم توقيت أمر بأمر توقيت أمر تفيد وتوقيد أمر بمدة معينة وهي مدة إصاف الاسم بالخبر. فقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمت محروما ففيه توقيد التحريم بإش صيد البر توقيد تحريم صيد البر بالإحرام. فمتى ما زال الإحرام زال إش تحريم صيد البر. أحسنتم، وأيضاً قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم. أي مدة الدوام فيهم أنا شهيد عليهم، أما بعد موتي فلا أطلع على شيء من أحوالهم، ولا أشهد عليهم. هذا واضح. هذا هو الذي تفيده دام توقيت تفيد توقيت أمر بمدة القصاف. الاسم بالخبر. انتهينا من هذه الأفعال وما تدل عليه ونستفيد من تمثيله رحمه الله تعالى أن هذه الأفعال تنقسم في العمل إلى ثلاث أقسام منها ما يعمل بشرط اتصال ما النافيه به أو منها ما يعمل بشرط اتصال النفي أو شبه النفي به لا بد من ذلك لا يعمل إلا بهذا الشرط وهو أنه يسبق بنفي أو شبه فإن ذلك مثل له على ما ذكر ما زال وما فتي أو من فك وما برح فهذا أربع أفعال وهي التي سمعتها ما زال وما فتي أو ما برح ومن فك فلا تعمل هذا العمل إلا بشرط وهو أن تسبق بنفي أو شبه نفي والمقصود بشبه النفي كالنهي والقسم الثاني يعمل بشرط أن يسبق بما المصرية الضرفية وهو دامه فعل واحد هذا هو الشرق في عمل دامه أن تسبق بما المصرية الضرفية وأما إذا لم تسبق بشيء من ذلك فلا تعمل هذا العمل دامة زيد قائما هذا ما تكون من هذا الباب يكون قائما حال وزيد فاعل دامة زيد قائما لأن ما سبغت بماء المصرية فيكونوا زين فاعل وقائم حال ودام الظلم أيضا ما تكون من هذا الباب دام الظلم أي استمر الظلم على الناس فليست من هذا الباب فالظلم فاعل لأنها لم تسبق بما المصرية الظرفية فشرط عملها أن تسبق بما المصرية الظرفية فإن لم تسبق بشيء أو فإن لم تسبق بذلك فلا تعمل. والقسم الثالث يعمل من غير الشرط وهو كان وليس وما بينهما مما ذكر المصنف رحمه الله كان وليس وما بينهما أي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس فهذي كمل أن عددها يا إخوان ثمانية وكم أو سبعة كان وأمسى وأصبح ثلاثة وأضحى أربعة وظل خمسة ستة سبعة ثمانية فهذه تعمل من غير شرط فلا يشترى فيها أن تسبق بنفي أو شبه نفي ولا أن تسبق بمان مصرية الضرفية بل تعمل مطلقا من غير قيد أي من غير شرط من هذه الشروط التي ذكرت مع غيرها انتهينا من هذا التقسيم الثلاثي لهذه الأفعال من حيث العمل فقسم يعمل من غير شرط وهي ثمانية كان إلى ليس فيما ذكر من متن كان إلى ليس بإدخال ليسه والقسم الثاني يعمل بأن يسبق بشرط أن يسبق بنفي أو شبه نفي وهو أربعة ما زال أو ما فتى أو ما فكى وما بريحة والقسم الثاني يعمل بشرط أن يسبق بمن مصرية الظرفية وهو واحد دام فقط ومعانيها تقدمت معكم قال رحمه الله وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاقصا وما أشبه ذلك أي ما أشبه المذكور من الأمثلة يعني قس عليها الأمثلة الأخرى التي لم تذكر تقدم معنا ذكر الأفعال وسرد الأفعال وبيان شروط عمل بعضها فلما ذكر هذه الأفعال رحمه الله بنفض ماضي ذكر هذه الأفعال في السرد المتقدم بلفظ الماضي فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك وما تصرف منها نبه رحمه الله على أن المتصرف من الأفعال الماضية المتقدمة يعمل نفس العمل فلا فوت بينما يكون بلفظ الماضي وبينما يكون بلفظ غيره فإنه يعمل نفس العمل فنبه على ذلك حتى لا يظن الطالب أنه لا يعمل من الأفعال إلا ما كان بلفظ الماضي من أفعال هذا الباب كان أمس أصبح أضحى ظل وبات وصار ليس إلى آخرة فيظن الطالب أنه ما يعمل إلا إذا كان بهذا اللفظ فقط وهو لفظ الماضي فنبه بعد أن ذكرها بلفظ الماضي على أن ما تصرف منها أي من غير الماضي فإنه يعمل نفسه الماضي فالمضارع يكون والأمر كن يعمل نفس العمل الذي تعمله كان فلا فرق بين قولك كان زيد عالما وبين قولك كن صالحا كن صالحا وبين قولك أيضا يكون زيد فاضلا أو يكون زيد مسافرا فلا فرق بين هذا وهذا في العمل فكلها تعمل نفس العمل. وقوله ما تصرف منها المراد بالتصرف هو أن يستعمل منه المضارع والأمر هذا هو المتصرف الفعل المتصرف هو الذي يستعمل منه المضارع والأمر وغير ذلك فهذا يقال له فعل متصرف وأما ما يلزم في الاستعمال طريقة واحدة وهو بلفظ الماضي فقط فهذا لا يقال له متصرف يقال له جامد فالمتصرف هو الفعل الذي يتحول من صيغة الماضي إلى غيرها هذا يقال له متصرف فالمقصود بالتصرف هنا هو التحول تحول الفعل من صيغة إلى صيغة أخرى كان يكون كن هذا متصرف واضح فهذه حقيقة التصرف هنا هو تحول الفعل إلى أمثلة مختلفة باختصار تحول الفعل إلى أمثلة مختلفة كان يكون كن هذا متصرف لأنه تحول من ماضي إلى مضارع إلى إش إلى أمر فما تحول من أمثلة إلى أمثلة مختلفة فهذا يقال له متصرف وإن شئت قلت المتصرف ما جاء منه غير الماضي وإن شئت قلت المتصرف ما جاء منه غير الماضي يقال له متصرف وأما ما يلزم الماضي فحسب فهذا يقال له جامد مثل ليس ليس ما يقال يليس هذا ما هو موجود في لغة العرب فهذا يسمى بالفعل الجامد الذي يلزم طريقة واحدة ليس منه إلا الماضي فقط مثل ليس من أفعال الباب هنا ومثل نعمة وبئس وعسى فما يقال ينعم, ينعم هذا فعل آخر إنعم هذا شيطان غير فعل نعمة فهي ملازم الماضي فقط وكذلك أيضا عسى يعسى ما يقال يعسى فهذه أفعال جامدة فما يلزم المضي فحسب يقال له فعل جامد والمقصود من ما أردنا بيانه وأراد بيانه أراد أيضا كذلك بيانه المصنف هو أن المتصرف من الأفعال المتقدمة كان وأمس إلى آخره يعمل نفس إيش عمل ما تقدم وهو الماضي يعمل نفس عمل الماضي المتقدم هذا هو المقصود بيانه وهذه الأفعال من حيث التصرف على قسمين منها ما يتصرف ومنها ما لا يتصرف أفعال الباب التي ذكرت معكم المتقدم كان و أمسى إلى دام منها ما يتصرف أن يأتي منه غير الماضي ومنها ما لا يأتي منه إلا الماضي فحسب. فهذا يقال له الكثير عندنا في اللغة جامد هذا جامد ما يتصرف لأنه ما يأتي منه إلا الماضي فقط فهي على قسمينه منها ما يتصرف ومنها ما لا يتصرف فالذي لا يتصرف ليس ودامه هذال الفعلان لا يتصرفان للزمان المضيء الذي لا يتصرف ليس باتفاق النحاء ودام على قول الجمهور هذان فعلان لا يتصرفان ليس ودام أما ليس محل اتفاق أنه لا يتصرف ودام هذا قول الجمهور وهو المشهور وهو المشهور هذا واضح هذا يا أخوان كان واضح وهو واضح إيش المقصود الآن من هذا بعد أن ذكر الأفعال بلفظ الماضي؟ أشار ونبه الطالب إلى أن غير الماضي يعمل نفسه يعمل نفس العمل فليس العمل مقصورا على لفظ الماضي فحسب بل غير الماضي أيضا يعمل نفس العمل فقال هنا في التمثيل كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح هذه تعمل نفس العمل نمثل عليها في التصرف أي في عمل غير الماضي فعندما ويكون أو ويكون الرسول عليكم شهيدة ويكون الرسول عليكم شهيدة نعم الرسول اسمها وعلم ترفع الضم الظاهر على آخره عليكم شهيدة عليكم جار ومجر على حرب جر والكاف ضمير متصل مبني في محل جر متعلق بشهيد شهيدا عليكم الأصل ويكون الرسول شهيدا عليكم فقدم الجار ومجر فقط شهيدا خبر يكون أحسن تنصوب على متنصيه الفتح الظاهر على آخر والشاهد عمل غير الماضي عمل الماضي فيكون ويكون هذا باللفظ المضارع فعمل غير الماضي عمل الماضي فما تصرف من الماضي يعمل نفس العمل فتكونون سواء عند من نعم فتكونون سواء طيب طيب أحسنته وسواء خبر الشاهد أن غير الماضي عمل عمل الماضي كونوا ربانيين عندما من؟ تفضل كونوا ربانيين فعل أمر كونوا فعل أمر مبني على حذف النون والواء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم لكان لي لكونوا هذا الذي هو بلفظ الأمر ربانيين خبرها منصوب صبعنا من ترس الياء لأنه جمع ذكر سالم والنون عبب عن التنوين والشاهد أن غير الماضي عمل عمل الماضي وهو بلفظ الأمر كونوا ربانيين كوني بردا وسلاما في النار نعم حسنتا كوني فعل الأمر مبني على حذف النون والياء ضمير متصل مو عندك أنت خل اسم ضياء ضمير متصل مبني سنت على السكون في محل رفع اسم لكانه بردا خبر أحسنها والشاهد أن غير الماضي عميل عمل الماضي وهو برفض الأمر طيب أحسنها عندك يا أخي أنت لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح عليه عاكفين لن حرف نفي أحسنته نبرح في علم مضارع منصوب بن انا منصوب بالظاهر على اخره وعاكفين عليه جار ومجرور متعلق بعاكفين عاكفين خبر نبرح منصوب وعلامه نصبه اليا لأنه جمع مذكر سالم جمع عاكف عاكفين أحسنت والشاهد نبرح هنا تصرف من بريح المتقدم تصرف من بريح المتقدم وغير الماضي يعمل عمل الماضي ولا يزالون مختلفين أيضا لا يزالون مختلفين عمل غير الماضي يزالون وهو ماضي زاله نفس العمل الذي عمله زال المتقدم زال زيد نشيطا أي لازال على ما هو عليه مستمر فالشاهد هذا هو ولا يزالون مختلفين تالله تفتأ تذكر يوسف أيضا تفتأ عمل غير الماضي نفس عمل الماضي وقد تقدم معكم أن النفي هنا قد يقدر تالله لا تفتأ تذكر يوسف فيضللن رواكدا فيضللن رواكدا عند من مم. نعم يضلل نافع مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة على ما تقدم معكم ونون النسوة ضمير متصل في محل رفع اسم ضلة سنت رواكد خبر لضلة منصوب على مترسبيه فتح الظهر على آخر لماذا لم ينون فيضلنا رواكدا لماذا في القرآن فيضلنا رواكدا من غير تنوين ما تعرف شيء اسمه ممنوع من الصرف ما درسته طيب ممنوع من الصرف ما هو المانع له من الصرف بقي عندك هذا ها المنع لو صرف ما هو رواكد صيغة منتهى الجموع مفاعل صيغة منتهى الجموع لا تنسوا الدروس المتقدمة ضروري المراجعة الفن فنضلها عاكفين لا عند غيرك أنت في علم ضارع وأسمه ضمير مستتر تقديره نحن ونظل لها عاكفين عاكفين خبروا أحسنته من صبع لمدرس به هل يأخذ الشاهد أن غير الماضي يعمل نفس عمل الماضي هذا هو الشاهد من هذه الدروس بقي معنى ما هو الذي لا يتصرف هل كل هذه الأفعال تتصرف يأتي منها غير الماضي لا الذي يتصرف هو ما تقدم والذي لا يتصرف فعلاني حفظ هذا فقط فعلان لا يتصرفان من أفعال الباب ليس باتفاق ودام عند الجمهور ودام عند الجمهور لا يتصرف لا يأتي منها غير الماضي هذا هو درسنا قال رحمه الله ما تصرف منها إيش المقصود بالتصرف تحول الفعل من الماضي إلى إيش إلى غيره تحول الفعل إلى أمثلة مختلفة أي أنه يأتي ماضيا غير ماض قال وما تصرف منه نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما هذا في الماضي وليس عمر شاقصا كذلك في عمل الماضي وعمل غير الماضي ضربنا له الأمثلة وقوله ليس عمر شاقصا أي ذاهبا أو حاضرا لأن الشخوص يأتي بمعنى الذهاب ويأتي بمعنى الحضور. هذا المثال ممكن أن يقال معنا ليس عمرا حاضرا شاخصا بمعنى حاضر أو يمكن أن يكون معنا ليس عمرا ذاهبا لأن الشخوص يأتي بمعنى الذهاب ويأتي بمعنى الحضور. فقوله ليس عمرا شاخصا أي ذاهبا أو حاضرا فهو لا ينفك عن هذا المعنى. طيب فعندما الاعراب ليس عمرا شاخصا ليس في علماء جامد ما يتصرف باتفاق عمر اسمها مرفوع لم ترفع ضم الظاهر على أخره سنتات وشاخصا خبرها منصوب بها وعلمة نصبه فتح الظاهر على أخره أحسنتات هما معنى الشاخص يأتي بمعنى حاضر أو بمعنى ذاهب بمعنى حاضر أو بمعنى ذاهب قال ما أشبه ذلك أي ما أشبه الأمثلة المذكورة. قال وأما إن وأخواتها. قال وأما إن وأخواتها فإن تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وإن ولكن وإن وليت والعلا تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص. ومعنى إن وأن للتوكيد وكأن للتشبيه ولكن للسراك وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع انتهى رحمه الله تعالى من بيان القسم الأول من النواسخ وهو كان وأخواتها فشرع في القسم الثاني منها وهو إنه أخواتها والقسم الأول حروف والقسم الثاني القسم الأول أفعال والقسم الثاني حروف ما فيها فعل هذه وعدد هذا القسم كما سمعت ستة إن وأن ولكن ثلاثة وكأن وليت ولعن لي تمام ما ذكر ستة أحرف هذه عملها كما قال رحمه الله عملها عكس عمل الأفعال المتقدمة الأفعال المتقدمة من النواسق تدخل على المبتدة فترفعه ويكون اسم لها وتدخل على خبر المبتدة فتنصبه فيكون خبرا لها أما هذه الحروف فعملها عكس عمل الأفعال المتقدمة فقال فإنها تنصب الاسم الذي كان مبتدعاً قبل ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها تدخل على خبر المبتدى فترفعه تجدد له رفعاً آخر ويسمى خبراً لها ثم مثل لهذه الحروف فقال إن زيداً قائم الأول يسمى اسمها والثاني يسمى خبرها فمن يعرف هذا؟ إن حرف نصب وتوكيد كما سيأتي في المعاني وزيداً اسمها منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره أحسنت وقائم خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره أحسنت والشاهد أن إنها لي من النواسخ رفعت نصبت الاسم ورفعت الخبر عكس العمل المتقدم وبدأ بها لأنها أم الباب إن هذه أم الباب إن وأن ولكن وكأن وليت ونعل فلكل باب أم فأم الباب المتقدم كان وأم هذا الباب إيش إن هذه أم هذا الباب وكما سمعت عملها ما ذكر ترفع الاسم ويسمى اسمها وتنصب الخبر يسمى خبرها إن الله غفور الرحيم نعم إن حرف توكيد نصب ولفظ الجلال اسمها غفور الرحيم نعم أحسن غفور خبر ورحيم خبر ثانٍ وبعضهم يعرب صفة لغفور والأحسن أن يعرب خبرا بعد خبر إن الله غفور رحيم فهو أخبر عن الله بهذين الاسمين والصفتين غفور رحيم سبحانه وتعالى إن أبانا لفي ضلال مبين إن حرف توكيد ونصب وأبانا اسمها منصوب بها وعلى ما تنصبه الألف لأنهم الأسماء الستة أو الخمسة على تقدم أحسنت لفي اللام هذه سيأتي معكم الكلام عليه وقال له مزحلقة تدخل على خبر إنا وعلى الاسم. طيب بشروط في المتممة إن شاء الله الكلام عليها في جار مجرور في حرب جر وضلال اسم مجرور بفي أحسنته وهو مبين صفة لفيه ضلال مبين واضح نعم أحسنته والجار مجرور تعلق محدوف خبر إنا لأن خبر إن أصله خبر المبتدى خبر المبتدا يكون على أربعة أحوال أو يكون على حالين مفرد وغير مفرد وغير المفرد يدخل تحت الأربعة المتقدمة وهناك ذلك أيضا لأن خبر إنه نفس خبر المبتدا، فيكون جارا مجرورا كما هو هنا إن أبانا في ضلال مبين فالجار مجرور متعلق محذوف خبر إن الحسنات يذهبن السيئات إن حرف توكيد ونصب حسنات اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع النث سالم تقدم معكم أنه جمع وأنث سالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة هذا أيضا يحفظ لأنه يمشي معك في دروسك هذا هذه الأشياء المتقدمة لا تتغافل عنها طيب يذهبنا فعل مضارع مبني على السكون الاتصالي بنون نسوه ونون نصف في محل رفع فاعل أحسنته يذهبنا السيات سيئات مفعل به وجملة يذهبنا السيئات في محل رفع خبر إنا لأن خبره يأتي جملة كما أنه يأتي مفردا يأتي أيضا غير مفرد ظرف أو جار مجرور أو جملة أحسنته هذا نكتفي بإن شاء الله في الأمثلة وغدا نواصل إنه مع ما ذكر مع ما بقي ما يتعلق به